وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفَّيَنَّ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 وَلَا تَرْركَنُوا إلَىَّذينَ ظَلَمُ فَتَمَ السَّكُمدٌ الن فَتَمَ السَّكُم رُوَنَا لَكُم مِندُونِ اللهِ مِنْ أَْلِييَ أَفْ مَلَ تُ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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ